ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ثابتون كانوا يعملون اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهيد لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم في ذا خالدون يوم يبعثون الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إن هم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاترون إن